ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتها سميتها أنتم وأباؤكم ما أنزل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 وَكَم مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُلِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 أفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَبْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ فَسَجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا